لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب، ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون.